اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ولك الحمد أن ترب السماوات, السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد أن ملك السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض, والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم اهدنا في من هديت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 اللهم إلا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثث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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغا عنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الرحيمين اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 اللهم إنا نعود بك من النار اللهم حرم لحوبنا عن النار اللهم حرم لحوبنا عن النار اللهم حرم لحومنا عن النار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان اللهم رد المسلمين إلى دينك تردا جميلا اللهم اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم